كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا أصابعهم في ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا Then I made it I recommended for them and isenteered for them as a reward. Then I said, Lord,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 نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا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 انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا